يا للنماح العوالي عما عالينا واستشهد البيض هل خاب الرجافينا لما سعينا ثم رتقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا يوما إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرع العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجالينا. نحن في الحرب أسود لا نهى وصقور سميات في السماء صاهوات الخيل كانت مهدنا عليها قد توارثنا الإباء نحن في الحرب أسود لا نهى وصقور سميات في السماء صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد دوارتنا الاباء نحن فرسان لنا الخيل مهود إن دعى الداعي جبنا للنداء نحن فرسان لنا الخيل مهود إن دعى الداعي جبنا للنداء ان دعى الداعي جبنا للنداء في سبيل الله نحيا ونموت في أو موت الفداء وإذا ما تخدع إلى نصرت الإسلام لبنا النداء في سبيل الله نحيا ونموت في حياة العز أو موت الفداء وإذا ما تخدع إلى نصرة الإسلام لبنا النداء في سبيل الله نحيا في إباء وا إذا متنا فإن الشهداء في سبيل الله نحية في إباء وا إذا متنا فإن الشهداء وا إذا متنا فإن الشهداء وا إذا ما أذف الجوار مصاف الحرب بدات أن يابها سارعت أبطالنا نحو القتال وإذا ما في الجو الرصاص جاوبته بالصلاة شم الجبال وإذا الحرب بدت أن يابها سارعت أبطالنا نحو القتال نتحدى الموت لا نخشى ودا نضرب الأعداء في سح النزال ندحد الموت لا نخشى ودنا نضرب الأعداء في سح النزال نضرب الاعدا في سح النزال لا الله لا نحن الجباه لا ولن نخضع الى الاله من هنا النصر وهو المرتجى إنه خالقنا جل علا ولغير الله لا نحن الجباه لا ولن نخطع إلا للإله منه نرج النصر وهو المرتجاه إنه خالقنا جل علا ليس من مات شهيدا ميتا إنما في جنة الخلد حياه ليس من مات شهيدا ميتا إنما في جنة الخلد الحياة إنما في جنة الخلد الحياة طمدي يا أم جرح معلمي أن جرح التاج إذ يعل الجبين والدوري يا أخ بالفخر أخن راح يسعى للقتال غاليني يا اعلامين ان جرح الداجو يذعل الجبي والقريه تسول فخر اخني راح يسعد بدال الغادرين ما تشهيدا تفخري واذا, وإذا عاد بالنصر المبين واذا, وإذا عاد بالنصر المبين وإذا مات شهيدا ففخري وإذا, وإذا عادت بالنصر البين